قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبد بشيء أعب إلي من أداء ما افترضته عليه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 ويده التي يبتشو بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأؤتين ولن استعاذ بي لأعيذن وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترجد عن قبض نفس عبدي المؤمن يقره الموتى وأقره مساءته رواه البخاري هذا الحديث فيه إثبات انتقام الله عز وجل لمن عادى وليا من أوليائه وأن الله عز وجل ينتصر لعباده الموحدين المخلصين وأن الله عز وجل إذا أحب أوليائه سددهم وفقهم إلى كل خير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي ولياً هذا يفيد أن هذا الحديث حديث قدسي وما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الحديث القدسي هو من كلام الله على الص... على القول الصحيح لفظه ومعناه من الله إلا أنه لا يتعبد به هذا قول الصحيح بعض أهل العلم يقول إن معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحيح والله أعلم كما عليه المحققون من أهل العلم أن الحديث القدسي لفظه ومعنى من الله لكن الفرق بينه وبين القرآن أنه لا يتعبد به مثل القرآن من عاد لي وليا أي حارب وليا من أولياء الله بأي نوع من أنواع المعاداة والولي هم أهل الصدق والإخلاص والاتباع والولاءة ولاءة الله لعبده سببها تحقيق التوحيد وتحقيق وتحقيق الاتباع والتقوى. وليست الولاية دعوة يدعيها كما يدعيها أهل التصوف وإنما هي تحقيق لعبادة الله سببها عبادة الله والإخلاص له والتقوى كما قال عز وجل ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولهم يهزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا أي وحد يتقون أي عملوا بما أمر الله به وانتهوا عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم فقد آذنته بالحرب من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلنته عليه الحرب وانظر من أعلن الله عليه الحرب بأي أنواع بكل أنواع الحرب فالله عز وجل ينتقم لعباده وأوليائه المتقين وما تقرب إلي عبدي بشيء نحب إلي مما افترضته عليه فهذا يدل على أن أعظم القربات أداء الفرائض وأعظم الفرائض التوحيد ثم الصلوات وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي لا يزال في حياته يزاد قربة إلي بالنوافل والنوافل المراد فيها نوافل الصلوات ونوافل الصدقات وسائر نوافل العبادات ونتيجة التقرب إلى الله عز وجل بذلك أن الله يحبه فإذا أحببته إذا أحب الله عز وجل عبده فإن الله عز وجل يسدده ويوفيقه ويدله على كل خير في سمعه وبصره وفي يده وفي رجله فلا يسمع إلا حقا ولا يبصر إلا حقا ولا يمشي إلا إلى, إلا إلى دروب الخير ولا يعطي ولا يأخذ إلا بما يرضي رب العالمين فقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يسدده لا أن يكون الله عز وجل جارحة له في سمعه وبصره ويده ورجله وإنما المراد أن الله يسدده في سمعه وبصره وفي يده وفي رجله فلا يحصل منه بهذه الجوارح إلا ما يحبه الله عز وجل فيوفق ويعان فيها على فعل الخير وترك الشر من جهة سمعه وبصره ويده ورجله وهذه نعمة عظيمة أنك تكون مسددا موفقا في جميع أمورك يعينك الله سبحانه وتعالى وينصرك ويؤيدك، وهذه من آثار محبة الله التي كانت بسبب الإخلاص والتوحيد والاستباع. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها وأيضا من آثار محبة الله لعبده أنه لا يرد مسألته وأنه يعيده مما استعاده به وإن سألني لو أعطينه ولا إن استعادني لو أعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ففي هذا إثبات صفة الكره لله عز وجل أن الله يكره وأن الله يحب ألا ما يليق بجلال الله عز وجل وأما وعصفة التردد فبعض أهل السنة لا يضيف التردد إلى الله عز وجل لأن التردد ينقسم إلى محمود ومذموم وإطلاق إضافة الوصف فيما ينقسم إلى محمود ومذموم الأصل خلافه لأن الأصل أن لا يضاف إلى الله عز وجل إلا ما هو محمود والتردد أيضا قد يكون عن نقص علم والله عز وجل منزه عن ذلك وقول الثاني عند أهل السنة أن التردد صفة من صفات الله عز وجل وأن تردده حق وأن حقيقة التردد ليس معناها أنها تنشأ عن جهل أو عن عدم قوة أو قدرة بل حقيقة التردد أنه تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبد أو في أي الأمرين أوفق للحكمة أو نحو ذلك فتردد الإرادة ليس ناشئا عن الجهل وعدم العلم أو نحو ذلك فهو منذه سبحانه وتعالى عنه وإنما هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح لعبده فلهذا وقع التردد بين الصالح والأصلح في الاختيار وهذا القول تقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعزاه إلى مذهب السلف. فقد سئل رحمه الله تعالى عن التردد ما معناه في الحديث فقال قد رد هذا الكلام طائفة قد رد هذا الكلام طائفة وقالوا إن الله لا يوصف بالتردد وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور والله أعلم بالعواقب وربما قال بعضهم أن الله يعامل معاملة المتردد والتحقيق أن كلام رسوله حق وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوائهم أدباً. قال فالجب تأديبه وتعذيره ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضاً فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين وهو يحب ما يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته وهو قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت فسمى ذلك ترددا ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك فهذا ما يتعلق بصفة التردد وأما صفة الكراهه فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدي وهو صفة اختيارية كالحب والرضا هذا الحديث حديث عظيم جليل فيه أن الله عز وجل ينتقم لعباده المؤمنين المتقين المحسنين أولياء الله دل على أن الله يحبهم وأن من آثار محبة الله عز وجل أن الله كما أنه ينصرهم على من عداهم وأن الله يعلن عليهم الحرب كذلك فإن الله عز وجل يوفقهم ويسددهم في في أموره كلها كما أنه عز وجل لا يرد لهم طلبا ومسألة وأنهم إذا استعادوا به أعادهم من كل شر من شر الجن ومن شر الإنس فهذا حديث عظيم والمسلك التربوي الذي يستفيده المسلم من هذا الحديث أنه يقبل على الله تحقيقا للتوحيد وتحقيقا للاتباع وتقربا إلى الله بتعظيم الفرائض والعمل بها والزيادة التقرب إلى الله بنوافر الأعمال فلا يفرط المسلم فيما افترضه الله عليه كما لا يفرط أيضا في النوافل والمستحبات وأن لها وأن لها الآثار العظيم في حياته فضل عن آخرته. نتوقّع إلى هنا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.